في قبره إلى قبره تعالى سبحانه جل في أولا ألم تأبعدين نفاقوا وصلنا إلى قبره لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة من وراء جذر بأسهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون نعم وبيان الله على عدم العقل لهم وعدم الفقه وأنهم لا يفقرون ولا يعقلون عن ليلة الفجر لذا هجمونها على, على على على على آيات الله جل في علاه واهجمونها على على أوريات الله جل في علاه ولا يتحشونها <Gülüyor> Aleykümselam arkadaşlar. <Aleykümselam. Gülüyor> Şöyle Absolutely. Ну, вот, وضرب الله مثلا في كتابه واضحا جليا لأمثال هؤلاء من الكفار والمنافقين وكيف لهم مثل كمثل الشيطان قال الله تعالى كمثل الذين من قبلهم قريبا لقوا امريم ولهم عذاب أليم وهذه أيضا السعيد من وعظة بغيره والله جل في علا يبين لهم الآية بعد الآية حتى, حتى يكون لهم الرجوع والتوبة والأوبة وتصح لهم الفيئه على الله جل في علا يقبلهم عنده سبحانه جل في علا قال الله تعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وهرد عن كثير من المفسرين أن, أن, أن هنا المثل الذي ضربه الله تعالى فعلا للمنافقين واليهود كمثل مثل هؤلاء اليهود الذين بالذين وعدوهم الناصر من المنافقين وقول المنافقين لهم لإن قتلتم لنصر أنكم نعم ثم لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلمهم لمهلكتهم وأضاعوا لهم كل شيء وكانوا يخون قلوبهم على لقوف أمام النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر ولما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فهنا قال فكان عقبتهما أنهم في النار خالدين فيها كان عقبتهما أنهم في النار خالدين فيها ضرب الله مثلا بذلك كال... كالشيطان إذ قال الإنسان كفر لما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالم وهذه قصة برسيس العبد تعلمون أنه نعم لحظة السلاسة هذه وردت على أعتقد برسيس العبد برسيس العبد هو الرجل الرجل كان عابدا والشيطان دَلَ إخوته إمرأة كانت مريضة إلى عليه فجاءوا إليه فعالجها ثم تركوها أمانة عنده ثم يعني استوى الشيطان حتى وقع عليها ثم حملت فقال له شيطان لو علموا لقتلوك فقتلها ودفناها ثم بعد ذلك دل إخوته عليها حتى فقال له أنا الذي أوقعت بك على وأنا صاحبك فعليك أن تسجد لي سجدة وأنا منقذك مما أنت فيه ففعل فمتى حين سجد هنا قال الله تعالى إذ قال له أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عقبتهما أنهم في النار خالدين فيها قال فكان عاقبتهم أنهما في النار خالدين فيها أي فكان عاقبة الأمر الأمر بالكفر والفعل هما مصير واحد أنهما كانا في النار ولأنه استدرجه إلى إلى أن وقعه في الكفر فوقع في الكفر حتى لما وقع في الكفر صار من أهل النيران قال الله تعالى هنا محذرا أهل الإيمان أن يسلكوا أن يسلكوا هذا المسلك وان يسير هذا السير ولذلك الله تعالى لما قال قال لا الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان ما قال لا تتبعوا الشيطان قال لا تتبعوا خطوات الشيطان يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وان تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. نعم قال الإمام أحمد روى عن من جريع عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة وجتاب النمار متقلد السيوف كان فيهم الفقر والفاقة كما تعلمون فمتقلد السيوف عمتهم من مضر بل كلهم من مضر فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فقال فدخل ثم خرج ثم فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر أن قال, قال وقرا وقرأ قول الله تعالى ولتمظر نفس ما قدمت لغد ثم قال تصدق رجل بدنالي تصدق رجل بدرهمي بدرهمي تصدق رجل بصعي بره بصعي تمره من ثوبه حتى لو قال ولو بشق, بشق تمر فجاء رجل بكومة فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتهافت الناس فوضعوا أمامه الصدقات قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حينهم من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها اجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر ما من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ولذلك قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا وقلنا دائما إذا سمعت النداء من ربك ادل في علا فاعلم ان الله عليك أن ان تصغي لانه امر لا بد ان تاتمر به او نهي لا بد ان تنتهي عنه قال الله جل جل في علا يا أجوال الذين أمنوا. اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وهذا كانه قال من علامات الايمان ان تتق أن لها وتنظر ما سيكون غدا من عياذ الله جل وعلا وانك ستسال عن كل صغير وكبير اتقوا الله واتقوا الله كما قلنا هو فعل ما امر وترك ما زجر واوجز ما قيل فيها هو العمل بطاعه الله على نور من الله يرجو ثواب الله والانتاء عما نهى الله جل وعلا على خشيه عقاب الله من على نور من الله لا بد تكون الامر على بصيره ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي يحاسبوا انفسهم قبل ان تحاسبوا ستخفون انتم بنادى الله ما قناه على عملكم وسعلم وساعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون يا ايها الناس اتقوا ربكم يا الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمك غد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فختم الآيات بأن الله جل عليه خبير بما تعملون بما أنتم فيه فإن الله جل دقائق الأمور عنده واتقوا العلم بما سبق وما لحقوا العلم بخاطرات النفس خطرات القلب علم الله جل والله غفور رحيم قال إن الله خبير بما بما تعملون إن كنتم تعلمون بأن الله جل خبير بما تعملون وأن الله عليم بما تقدمتم اليه او بما قدمتم وما اخرتم وما وماكنتم في انفسكم علم الله جل وعلا فعليكم أن تحذروا فإن الله على كل شيء قدير وإن الله وحده لا شريك له يحاسبكم على كل صغير وكبير وقد يغفر لكم لكن عليكم عليكم بالمصارعه في الخيرات والطيبات والصالحات ويعلم الله منكم أنكم لا تعاندون لا تشهدون وأنكم تسارعون في الخيرات وحيثما كان الأمر من الزلري أو من الخطأ أو من الوقوع فيما يغلو الله جلال فعله أنكم تسترعون إلى التوبة وحسن الفئة والاوبه إلى الله جلال فعله قلنا أي سؤال سيكون بعد الدرس يا أيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وتقول الله إن الله خبير بما تعملون يعني المسألة أنكم إلى ربكم راحلون وعليكم بالنزاد أن, أن تحملون عليكم وتعلمون ما بكم وما لكم وما عليكم فإنكم إلي راحلون وبين هذه موقفون وعلى عملكم ملزيون وأن الله جل فعلها قد ما ترك قد أمر الملك أن تكتب كل صغير وكبير ودقيق وجليل كما قال الله جلال وعرض على ربك صفا لقد جئتمون كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدة ووضع الكتاب فطر المجهومين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها واجد معامل حاضرة ولا يظلم ربك أحد قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فإن سأهم أنفسهم ولا كهم الفاسقون ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي يعني لا تنسوا ذكر الله ر رفعلا وتنسى التوحيدا ما خلقتم له فأنسيكم العمل العمل الصالح الذي يصلح أنفسكم في الدنيا وفي الآخرة وإنا جزاء من جنس العمل وإن تنسيتم هنا ولا تكونوا كالذين نسوا الله يعني جحدوا باياته ولا تكونوا كالذين نسوا الله يعني جحدوا باياته وايضا ردوا على الله حججه وبراهينه من اجل انه ارادهم ان يكونوا على على خيرين ارادهم ان يكونوا على طاعته لكنهم ابوا على الله جل في فعلى فلذلك هنا النسي هنا النسيان هنا بمعنى الترك لان النسيان نسيان ياتي بمعنى الغفله ويأتي بمعنى تعمد الترك النسيان يأتي بمعنى الغفله ويأتي بمعنى الترك والمقصود هنا هو الترك المقصود هنا هو الترك ولا تكونوا كالذين نسى الله فانساهم انفسهم فان الله ذا معنى انهم أنفسهم انفسهم معنى العمل لانفسهم انساهم العمل, العمل لنجاتي انفسهم لما يكون فيه من الخير لهم ومن البر لهم ومن أو مما يعني يكون فيه نجات لهم لكنهم أرادوا شرا أرادوا فسادا أرادوا, أرادوا جحودا أرادوا سلطانا أرادوا أن يكونوا على على, يعني على ركوب الهوى دون ما جاء من الهدى فلذلك الله تعالى زادهم في غيهم غيا وفي تغيانهم تغيانا وفي تكبرهم تكبرا وفتحنا عليهم كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ولا تكونوا الذين أناسوا الله فإن سهم أنفسهم هُمُ هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله دل في على هل, هل يكون يوم القيامة الخاسرون يوم معادهم كما قال تعالى يا الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون إذا قالوا ولا تكونوا الذين نسوا الله فإن سَهُم أنفسهم ولا يكمل فاسخون الذين خرجوا عن طاعة الله جل في علاه ولم ولم ينصوا له ولم ينقادوا وما أرادوا خيرا لأنفسهم ولا أرادوا خيرا لغيرهم فإنهم صدوا أنفسهم عند ذكر الله جل في علاه وصدوا عن سبيل الله جل في علاه فهم يقعدون بكل سبيل يصدون عن سبيل الله جل في علاه لا يعلون على ذلك وأنهم كانوا فتنة لغيرهم ولذلك عاقبهم الله عقابا شديدا أليما بأن الله أخذهم بذنوبهم والذنوب التي تسببوا فيها وأنهم الذين صدوا عن سبيل الله جل فعلها ولذلك قلت لكم بأن الضرر المتعدي أشد وانكى على الإنسان من الضرر الذاتي اولئك هم الفاسقون يا أيها الذين امنوا لا ترهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وما يفعل ذلك فأولئك ما أخذ القرآن يبين الفارق بين أهل الجنان وأهل النيران لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أي لا, لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله تعالى نعم. فالله قال في علا لا يستوي عنده لا يفارق بين متمثلين لكنه لا يسوي أبدا بين بين مفترقين قال الله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ألا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله تعالى يوم القيامة كما قال الله تعالى ام حسب welcheikka السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وممتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين أمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ ام نجعل المتقين كالفجار ان الله جل وعلا حكم عدل لا يسوي بين المفترقين ولا يفرق بين المتماثلين ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار ولذلك الله تعالى بين الفارق بين الشاسع والفارق الواسع بين بين هؤلاء و هؤلاء قال اصحاب الجنه هم الفائزون اذا اصحاب النار هم الخاسرون وخسارتهم محيط بهم وخسارتهم مطبقه بانهم يخسرون خسارات تلو الخسارات فهناك الحسرة والندامه والحقارة والذلة لتكون لهم في عرصات يوم القيامة مع الزلزال والرجفة وأيضا يحجبون عن رؤية الله جل وهذا أعظم ما يكون عذابا أنهم يحجبون عن خالقهم فلا يرون الله جل في علاه كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجبون ثم انهم لصالوا الجحيم و ايضا يعذبون في اناء جهنم لا يموتون فيها ولا ولا ولا ولا, ولا قال الله تعالى وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا منها فيعدنا فان عدنا فإنا ظالمون وقال الله تعالى ونادوا يا مالك ليغض علينا ربك قال انكم ماكنون وقال الله جل وعلا الموت من كل مكان وما هو بالميت ومن ورائه عذاب غليظ هذه حالهم في نار جهنم كما قال الله تعالى قال قال كلما أرادوا يخرجوا منها وعيد فيها وخرام ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون الصلاة أجعل من أهل الجنة ولا يجعل من أهل النار أن لنا ما قدمنا وما أصلمنا وما علمنا وما هو عالم به منا الفؤاد مصمتا السعيد من الواضح بغيره صاحب الغواية تردى في المهالك بسبب اتباع الهوى. إن الشريعة الغراء شيء لا تفرق لا تسوي بين بين مفترقين. نعم. وأنها لا تفرق بين متماثلين وفي أسئلة تفضلوا إذا أتى العارف فقه إذا كل خير.